أن خلق الله الخليقه وفلق الحبة وبرأ النسمة واستقر الإنسان فوق بساط الأرض وعاش تحت أديم السماء عاش ينشد منهجا يقوم حياته ويصحح مسيرته وخلق الله العباد حنفاء. فاجتالتهم الشياطين وتلاعبت بهم الأهواء وأفسد الإنسان في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أصلح الله الارض بالرسالات وقوم الحياة بالوحي الهادي والكتاب المنيل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولا تزال ولا يزال التدافع في الأمة وفي العالم يقع بين الشر وبين الخير.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 وقيام مدارس وأفكار ومناهج ترى الإصلاح تصيب أحياناً وتخطئ أحياناً كثيرة وإن من واجب المفكرين في الأمة اليوم والعلماء والدعاء أن يضعوا أمام الشباب والاجيال معالم للاصلاح فما كل من أراد الإصلاح أدركه ترج النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ومن ثم كان لابد من اقتحام هذه القضية بجرأة وذلك لأنها في ثناياها وطواياها تحمل قضايا مختلف فيها فمثلا بعض الناس يرى أن التفجيرات منهج من مناهج الإصلاح تفجير الفنادق تفجير الوزارات تفجير بعض المؤسسات التفجير الذي في انحاء العالم تفجير ابراج في امريكا تفريج حافلات تفجير حافلات في لندن بعض الناس يرى ان هذا منهج للاصلاح ولعلنا نحسن الظن بهم انهم ارادوا الاصلاح لكن كم من مريد للخير لم يبلغه ويقين أن الحديث عن معالم الإصلاح يحتاج إلى جرأة لماذا؟ لأننا نعيش في عصر فيه فساد كثير أو كبير وفي نفس الوقت هذا الفساد مستفز للعواطف فيسلك المصلحون ثلاثة مسالك إما أنه ينفع. بهذا الفساد الذي يستفزه فاذا به ينفع وتاتي العواصف العواطف او العواطف العواصف فيبدا بعد ذلك يظن ان القوه وان العنف هو السبيل الوحيد لاصلاح الامه وبعضهم من المصلحين يساير الفساد ويقنن له وياتيه بالادله باسم الوسطية والتيسير وإلى غير ذلك من الأمور والقضايا ولقد رأينا مصلحين تغيروا في خضم الفساد وما استطاعوا أن يواجهوا المجتمع فإذا بهم يسايروها ويخرجون الفتاوى التي قد تستغربها أنت في قضايا المرأة والشباب والسنة والالتزام بها ومظهرها وهكذا والمسلك الثالث التوسط والاعتدال محاربه الفساد باسس علميه ووفق مرتكزات عقديه بالصبر على المجتمعات والصبر على الدعوه والوعي وتقديم الدعوه للناس والاحتمال وان نسلك مسلك الانبياء والمرسلين في اصلاح المجتمعات وكان من الضروري جدا أن نتخذ هذه المحاضرة وأنا في الحقيقة لا أعني بالمحاضرة في المقام الأول المستمع الذي أمامي فقط أريد أن تنشر هذه المحاضرة في اوساط كثيرة لعلها تتضح, تتضح بها بعض ملامح الإصلاح نحن نقر جميعا أن هناك عوجات وان هناك فساد وان هناك أخطاء وان هناك انحراف في الأمة لكن نختلف في طرائق المعالجة وفي منطلقات التغيير منا كما اسلفت من استفزته استفزه الفساد وفعلا من الصعب جدا في ظل هذا العالم الذي تهيمن عليه أمريكا والتي تدمر فيه الديار وتحتل فيه البلاد بلاد المسلمين وتستنزف الخيرات وتقتلهم أن تقول للناس وسلكوا مسلك الأنبياء قد يكون هذا جريرا أو يعتبر إرجاء كما يقول بعض الناس أو يعتبر أن هذا ضر من ضروب الطماطل أو من ضروب التراجع أو التخاذل أو التخلف كما يسمونه أسماء مختلفة لكن لتعلمن نبأه ولو بعد حين طريق الإصلاح طويل وشاق إذا كان وفق طريق المرسلين يا ما في مرسلين فجر ولا, بش ولا بعمل الحجد المرسلين جاءوا لإصلاح المجتمعات بدافع الشفقه عليهم ودائما أقول للناس ينبغي أن نشخص ما هي أزمة الأمة وما هي حقيقة مشاكلها هل مشكلتنا أمريكا طيب بكرة أمريكا بتبقى ما فيش نهائي ان شاء الله العالم الاسلامي يصلح ما حيصلح مشكلتنا ما في امريكا امريكا تسلطت علينا بسبب مشاكلنا الحقيقيه عدم الانتماء الصادق للدين وعدم الجديه وعدم الصدق وعدم الالتزام بالاسلام واحكامه وادابه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين انا نرسل رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد قضية أمريكا عرض لمرضنا قضية القدس عرض لمرضنا ما لم تسلك الأمة حكاما ومحكومين ومفكرين وتتضح معالم السبيل ويستبان الطريق للإصلاح والله سوف تدور الأمة في حلقة مفرغة اذا قبل أن ألج بعد هذه المقدمة قبل أن ألج إلى معالم الإصلاح أبدأ المحاضرة بمداخل الإصلاح وأعني بمداخل الإصلاح قبل أن تكون هنالك معالم هنالك مكونات لهذا الإصلاح وأولى المكونات السنن الكونية لا تحابي ولا تجامل أحدا ولو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والدليل غزوة أحد أنموذجا السنن الكونية لا تحابي لله عز وجل سنن هذه السنن تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يقوم غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم السنن الكونية لا تحابي ولا تجامل من دخل المعمل يكتشف من تعامل مع معطيات المادة ينجح فيها من بذل العلم يحصل من قرأ ينجح السنن الكونية لا تحابي ولا تجامل جعل الله الكون على نواميس وعلى السنن هذه النواميس والسنن لا تجامل ولا تحابي أحدا من الناس الامه لا تريد أن تصلح المناهج لتكون مناهج فاعلة ولا تريد أن تصحح الإعلام ليكون اعلاما راشدا والأمة لا تريد أن ترجع إلى الأسرة فتصحح المسيرة كيف تستطيع الأمة أن تنتصر بل ستحتل الديار وسيدخل الكفار ما لم يقف الناس موقفا واضحا اولا تجاه دينهم ومعتقداتهم وثقافاتهم الأمم هذه من السنن تقاتل بأفكارها لأفكارها أي أمة تقاتل بأفكارها بقوة أفكارها الأفكار هي التي تعطي الأمة القوة أعجبني موقف في كتب السير لصلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وهو اسمه يوسف ابن شاذي ابن يعقوب الايوبي المرادي صلاح الدين الايوبي هذا استطاع ان يحرر بيت المقدس الخطوات التي اتخذها الرجوع الى الاسلام التفاصيل اول شيء قرب العلماء علماء اهل السنه ثانيا ابطل المذاهب الباطلة الموجودة في الامه ثالثا وحد بين مصر والشام ثم بعد ذلك استطاع ان يعيد بيت المقدس كان صلاح الدين الايوبي لا يفوت صلاه الجماعه الا نادرا قال الحفلو بن كثير في ترجمته ولقد عجبت له مع كثره مشغولياته وامتصابه لاصلاح أمور الأمة والعسكر والجهاد وقتال الفرنجة ما كانت تفوته صلاة الجماعة في المسجد أبدا هذا هو الطريق صلاة الجماعة في المسجد هذا هو الطريق سبحان الله قال عنه ابن كثير كان طيب السيرة حسن السريرة على عقيدة أهل السنة العقيدة مهمة كان صلاح الدين يوميا يقرأ على العلماء احاديث يشرحونها له منهم أبو طاهر السلفي ونجم الدين الحوشابي وابن نجا هؤلاء شيوخ صلاح الدين وأسامة بن موقف هؤلاء شيوخ صلاح الدين كان صلاح الدين رحمه الله يقرأ الاحاديث ويشرحونها له حتى اذا كان يوم حرب لما يجي القتال اول الناس في الصفوف شيوخه في القتال يكونوا شيوخه وهو يقف امامهم يركب على فرسه القتال خلاص يعني وقد ترى الجمعان يقول والله لا أترك وردي من قراءة الحديث لهؤلاء العلوج اقرأ علي يا أسامة احاديث اليوم واشرحها والحريف حسا حيث تبدأ صراحة الدين لا يترك وردا للحديث يخوانا عليك الله شكرا لك الناس قالوا أنه الإصلاح زندية هي يعني ولا شنو رجال يعني ولا شنو الإصلاح اصطلح رجاله يا قشيد علم اول حاجة بالعلم يقول له اسامه اقرا عليه فيقرأ عليه واسامه بن منقر كتب كتابه الاعتبار هو من اجل الكتب التي كتبت حكى فيها قتال المسلمين مع الفرنجة الفرنجة معناها الكفار واسباب النصر فذكر ان صلاح الدين الايوبي كان حاسما قال الفرنجه جاءوا واحتلوا الساحل الشرقي للبحر الاحمر والساحل الغربي قال فسير صلاح الدين الحاجب حاجبه اسمو يا اخي لؤلؤ ارسله بحزم شديد احرق جميع السفن التي في الساحل الفرنجة ومن جرى منهم الى الجبال قال اخذوه وكان الفرنجة يقطعون الطريق على الحجاج بالبحر أم الحجاج كانوا سردانيين لأن البحر تخلي بالك ما قد يجبين الحجاج السردانيين والمصريين كانوا يقطعوا الطريق على الحجاج فأخذهم وأرسل اثنان من الفرنجة ذبحوا في ميناء الحجاج جاعدين قبضوا واثنين منهم رسلوا قالوا أذبحوهم في ميناء ضبحون في منى حتى يطمئن الحجاج أن الطرق آمنة كضرب من ضروب الإعلام يا أخي والله يا أخي صلاح الدين ده يعني أنا معجب به وعجب شريط خلاص أجد نفسي معجب به جدا كان حاسم وقوي جدا وسبحان الله لما, لما دخل صلاح الدين الأيوبي معركة حطين الفاصلة سنة 583 هجرية لما دخل هذه المعركة الفاصلة دخلها ومعه من الجند اثنى عشر ألف وجاء الفرنجة في ثلاث وستين ألف قال لك ما تخلف من قادتهم أحد ومعهم صليب الصلبوت شوف السنن الكونية كيف تسير صليب الصلبوت ومعهم قوى مسترابلوس ورجل يسمى إبرانس الكرك ويسمى بديشاتيو بس الخواجات يسموه ديشاتيو فرنسي قال ليه كان في الأردن يقطع الطريق على الحجاج العزل ويقيدهم ويأتي بالسيف يقول تؤمنون بمحمد يقولون نعم يقول لهم فليدافع عنكم محمد الآن يا ما في ناس كفار ضد الإسلام وفي ناس ضد الإسلام وما عندهم أدب في ناس ضد الإسلام ومؤدبين وفي ناس ضد الإسلام وما عندهم أدب ذاته زي ناشارون ال... كويس يعني حسب فرنسا ده وغير وغير وثالثان ضد الإسلام لكن ما بقوله كلام مشافر صح في الاعلام لكن نحن ذاتنا بقينا الأم ذات رجعة مستباحة. اسم من يا أخي بتاع الأم متاع العاممين فوق هنا. يان كبرون كل السودان. يا أخي ده كل يوم يجيب تصريح وكل يوم يقول كلا فارغ في البلد. ده. يا أخي البلد رجعة فوضات. اتعرف يان يان يان برون كده كأنه يساوي حاكم عام السودان. كيتسنر ولا حاجة بالسخرية ذا. يرجع نبيس إذا ما كيتسنر. يحضر بصره تصريحات يمشي جوا ولا يشاف الرزق. يا أخي والله البلد دي أزود أن تقول البلد حقته وأكلام ده في الصحف قال لي يا نكبرون حاكم عام السودان يا أخي في ناس ذاته كفار وما عندهم ادب يعني ده زي إبرانس ده ومعاه واحد اسمه جيفري اللي له كان بيت المقدس دير كلهم جو في الحرب واجههم صلاح الدين الايوبي باثنى عشر ألف مقاتل دارت رحى معركة بدأت من فجر السبت وانتهت مساء قال لك ابن كثير لما يتكلم عنها يتكلم عن هذه المعركة بانتشاء منتش ذاته يقول الملك الناصر المظفر مذل الصليبيين باذن الله جمع صفوفه وكانت عساكر الفرنجة تقف في منطقة فيها هشيم اخضر فأمرهم أن يلقوا النار على الهشيم فاشتعل النار من تحت سنابك خيولهم والسهام من فوق رؤوسهم فأصلاهم نارا قال انتهت المعركة وقد أسر من الصليبيين ثلاثين ألف نصف الجيش اسير وقتل ثلاثين ألف يا ناس معقول ثلاثين ألف دين ماتوا قال لك الجثث كالتلال الامه تنتصر بالاعداد بالقتال صلاح الدين لما اراد ان يحذر تعامل مع السنن ما قال انا امكث في دياري او ارقد في بيتي وينتصر الاسلام ما هكذا الاسلام ينتصر بالعمل وبالعمل الواعي وبالسلطان المؤمن ثلاثين الف اسير قال لك كان الاعرابي من جيش صلاح الدين لكثره الاسرى لا يجد حبالا يربطهم فكان يفك حبل الخيمه ويربط سبعه في حبل الخيمه ومن كثره الاسرى باعوا في دمشق اسيرا بنعل خواجب مركوب يعني ذاته حج عجيبه خلص باعوا أسيرا بنعم أسير واحد بس بي بنعم ولا غيرت حاجه غريبة لكن وأسر صليب الصلبوت وأسر جميع الملوك الملوك في المعركة كلهم أسر ملك بيت المقدس وإبرال سركر قال لك ما فر إلا قوم استرابلس ومات بعد أيام كمدا لما وقع له وحصل لما جاب الاسرى قعدوا في خيمته مقيدين فطلب جيفري من صلاح الدين ثلج. قال له دائر مويه باردة بلا شوفه زول لا. انت وكيد دائر موه باردة جابك من هناك للبلد بشنو؟ ما كانت تسربه هناك في أوروبا ولا تسربه في محله؟ قال دائر مويه باردة فأعطاه صلاح الدين الماء البارد فبعد أن شرب أعطى إبرانس الكارك الذي يقتل حجاج الماء البارد فغضب صلاح الدين قال أذن أعطيتك ولم أذن لك لتعطيه وقام وأخذ سيفه أمام بقية القادة قال لإبرانس سكر أنت القائل للحجاج أتؤمنون بمحمد فليدافع عنكم أنا وكيله ونائبه في الأرض ودافع عنه الآن فضرب عنقه مقيدا الأسير الوحيد الذي قتله صلاح الدين وأهل السير والتاريخ كابن الجوزي وغيره يقولون أن صلاح الدين اوخذ عليه من جملة ما اوخذ أنه كان متسامحا جدا مع خصومه والله يا اخواننا صلاح الدين ده عجيب خلص ختب إبراس امام أمام جميعهم ثم ذهب واتجه إلى بيت المقدس وحاصرها ودخلها وأكرم النصارى فيها ثم ارسل ارسلت اوروبا حملات كان على راسها واشدها حمله ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا بنفسه خرج عشر سنوات قتال صلاح الدين ما نزل من حصانه 10 سنوات تقريبا يعني قتال قتال عجيب لحد ما جاء الحمله سنه 83 بقياده ريتشارد ورجعت الى اوروبا خاسره بقياده ريتشارد سنه 88 وثمانين صلاح الدين في الفتره دي يا سلام شيء عجيب في هذه الفتره كان في قتال مع ريتشارد ريتشارد في النهايه ييس ويييس صلاح الدين فأبرموا صلحا اسموه بصلح الرمله منطقة الرملة وصلح البرود بتاعته طويلة لكن أنا أقول لك مسألة واحدة فقط قال قال للشارد لصلاح الدين القدس مكان عبادتنا وسوف نقاتل لآخر رجل منا كلام قوي ولا ما قوي اسامه بن المنقذ يقول الفرنجة الذين قاتلهم صلاح, صلاح الدين عرفوا بالشجاعه شجعان وزول يحلل قال واستغرب لقوم شجعان ولكنهم في امر الحريم لا شجاعه لهم في النسوان ما عنده مشكله ما في عيلس ما في ناي دمع مردوا دمع الدو والواحد شوف فيته مع زول ثاني قال ما بيتاثر قال قل أن تجد شجاعا إلا وتجده غيورا إلا الفرنجة قد يكون فيهم شجاعة ولا غيرة لهم والشجاعة تقتضي الغيرة شوف التحليل ده المهم رد صلاح الدين ماذا قال له القدس مكان عبادتنا وسوف نقاتل إلى آخر رجل منا قال له صلاح الدين القدس لنا كما هي لكم بل نحن أولى لأنها مسرى نبينا ومكان عبادتنا ولا تتخيل ولا يتبادر إلى ذهنك أننا سوف نتنازل عنها بل لا نستطيع أن نتلفظ بهذا بين المسلمين مجرد إنه نتلفظ ما نقدر قلّه، فاضطر أن يبرم لشرط السلحة على أن تكون القدس للمسلمين. اخواننا السنن الكونية لا تجامل ولا تحابي. يقول الشيخ الاسلام تيمي رحمه الله تعالى: رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم جنده وجيشه وهو قائده لأنهم عصوا أمره. فكيف بجيوش مسلمة تطاعات الشرك وتفعل المحرمه وتريد ان تنتصر على عدوها قال شيخ الاسلام اذا كان الجند يكسر باقل من الشرك فكيف بالشرك اخواننا المجتمع اليوم ينبغي ان نتحدث عن هذه القضايا القضايا بوضوح وان تتضح معالم المنهج السلفي السنن لا تجامل ولا تحابي ده المدخل الأول المدخل الثاني لا خلاص إلا بالإخلاص والإخلاص أساس لا يتصور أن يكون هناك مصلح يريد أن يصلح هو لا يخلص في نيته ولا في إرادته ويؤصفني أن أقول أن معظم محاولات الإصلاح في الأمة ردود أفعال كما سوف أتحدث بعد قليل معظم محاولات الإصلاح في الأمة عبارة عن ردود أفعال واحيانا يكون الإصلاح بغير تخطيط ولذلك معالم الإصلاح على حسب استقراء البسيط غير المداخل المداخل خمسة والمعالم عشرة عشرة معالم للإصلاح أرى أن من اتبعها وأمر قابل للأخذ والرد أن الأمر ينصلح وأن الأمة يمكن أن تنهض وهذه المحاضرة أهميتها تأتي في كل العلماء والدعاة والحركات الإسلامية الأخوان المسلمين والبلاغيين والتكفير والهجرة وأنصار السنه وتعالى وحزب التحرير وتالي منه الشيوعية وين ياخي الشيوعين دون شير نحن <تصفيق> نصلح الشيوعية كويس الشيوعية شنو كويس الحركات الإسلامية التي قامت اليوم كلها تريد أن تصلح تريد أن تنهض بالأمة فالكليات والأهداف راقية أن ننهض بأمتنا وأن نصلح مع وجه لكن في تقديري ما, ما كلهم استطاع أن يصلح بعض الناس قال نبدأ الإصلاح بالحكم من فوق من فوق وين من فوق يقول لك من فوق هل من فوق يصلح يا إخوان ينبغي كما سوف أوضح الآن لا بد في السنة الكونية أن نستفيد من تجارب من مضى آخر لقاء للترابي في قناة الجزيرة قال ما كان في تربيه وهم شي قال الناس يرجعون للدعوة والتربية قال ياه ما قلنا لكم زمان والله كلمناكم لكن ما, ما صدقتونا قلتوا دين ناس ما بيفهموا وناس حين قوقعوا كده وناس قباب ونكسر الجباب كله ونخلوا له واحده بس قال أسا ننضم فيه رجعوا إلى ما قلنا قال, قال تربية والدعوة أهم شيء ونحن استعجلنا قال توادرنا ما كانت موحلة من الناحية التربوية بريق السلطة وكذا وكذا وكذا لعب بها يا إخوان إصلاح أمور الناس وتدبير سياساتهم من الدين ومن الإسلام لكن ليس بمعزل عن الإيمان والتربية كن حاكما ولكن إن صرت حاكما تطبق على الناس الأحكام الإسلامية دون أن تقود المجتمع ودون أن تأخذ المجتمع معك بالوعي والعلم والإيمان فإنك سوف تكون في واد والمجتمع في واد وهذا إشكال كبير جدا من الإشكالات لا نمانع من إصلاح الحكم صحيح فالتيار يرى أن إصلاح المجتمع يكون من أعلى إن الله لا يزعب بالسلطان ما لا يزعب القرآن وأنا لا أخطي الفكرة كلها من أولها إلى آخرها لكن أخطي من يريد أن يصل إلى السلطة دون أن يستصحب معه العقيدة ودون أن يستصحب معه الفرد المسلم والتربية والدعوة والتجذر في المجتمع وتوعية الناس وجعل المجتمع وجعل الإسلام في المجتمع اسلام. مجتمعي الاسلام كل الناس يدافع عنه والمشروع كل الناس يدافع عنه ما مشروع الجزيره المشروع الاسلامي اذا ده من من من المدخلات ناس يقولوا لا الاخلاق مهمه جدا زي البلاغين يقول لك بس الناس ياكلوا كيف ويكونوا كويسين وتكريم المسلمين وكده فعلا الناس طيبين طيبة شديدة واخلاق عالية لكن الأمة ليست مشكلتها في الأخلاق فقط الأخلاق فرع للإيمان إذا صح الإيمان صحة الأخلاق وينبغي أن نؤسس لهذه القضية في الإصلاح أن المنهج السلفي يربط الأخلاق بالإيمان يربط الأخلاق بالإيمان كيف في أشياء أخلاق يقول لك إيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك ده إيمان ولا ولا ولا أخلاق ذا أخلاق دخلوا في الإيمان شنو ما كان يؤمن بالله وليوم الأخير فليكرم ضيفه دخل الضيف في الإيمان شنو ده سلوك ما عنده علاقة بالإيمان لكن في الإسلام السلوك يتداخل مع الإيمان ثاني يقول لك ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبط والحياء شعبة من شعب الإيمان الحياء ما تصور الحياء ما إيمان الحياء سلوك وهكذا لا يؤمن أحدكم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق وهكذا ده ده ده الإيمان بشكل تلقى الإيمان مع السلوك الداخل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عبادة والذين هم عن اللغو معرضون خلق والذين هم للزكاة فاعلون عبادة والذين هم لفروجهم حافظون سلوك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سلوك والذين هم على صلواتهم يحافظون عباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا سلوك واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه سلوك والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامه عباده والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما عباده والذين لا يدعون مع الله الها اخر عباده ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق سلوك ولا يزنون سلوك واذا مروا باللغو مروا كرامه سلوك هكذا تداخل السلوك مع العباده كأن ثمره الايمان والعبادات الاخلاق الفاضله الحديث عن الاخلاق بمعزل عن العقيده فيه اشكال ومن الناس من يرى ان الاصلاح في الجهاد فقط طيب وأنا أقول مقولة ينبغي أن تحفظ عني الجهاد ينكأ في العدو ولا يصلح الأمة في داخلها الجهاد بمفهوم القتال الجهاد ما مفهوم القتال بالنسبة الجهاد في كل أنواع الجهاد بمراتبها الثلاثة عشر كما قال ابن القيم لكن لو قلنا القتال قتال الكفار سوف أتحدث عنه بشيء من التفصيل قتال الكفار لو قلنا, قلنا أنه يصلح الأمة القتال موجه إلى الكفار طيب الأمة الجاهله الضاله الفساد في الأمة من الذي يصلحه الجهاد يرد عدوا وينكأ كافرا ولا يعيد للأمة نهضتها ولا يصلح المجتمعات ولا يقوم الأمة بمفهومه القتالي. يراد به دفع العدو وتهيئة الجو لنشر الدعوة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى الجهاد فرد لأجل العقيدة ثم كل هذا يحتاج إلى إخلاص أن تخلص النيه وأن لا يكون الاصلاح في اطار ردود الافعال اخواننا الناس الداري يصلحوا ما بيتمسكوا يتمسكوا بالشكليات ما نتمسك بالشكليات الان اقول الحاجه ازمه الامه مش زي ما قولك ما الكفار نحن بدانا نفك مسلمين متقاتلين متشاكسين يا اخي دي السنن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إخوان الأمة الأن ذهب ريحها بغير أي دخول أعداؤها احدا ولا دخول حاجة ديل الضير دي. ياخي الجماعه الوحده كل قبائلهم مكايده فد جماع فد ديل يعملوا حاجة ديل يعملوا حاجة ضدون دو طوالي ديل يسو في إطار جماعة وحده يمكن الأمة تصلح بهذه الطريقة كويس يقول ليه ما اعرف المؤتمر الشعبي عمل حاجات ما اعرفوه في دارفور نكايه في شنو في المؤتمر الوطني ياخي دشنو في اطار المجموعات الواحده يا ناس الامتي دايره اصلاح شريك الناس ما ينظروا الى عمليه الاصلاح بـ بـ بـ بـ ببساطه وسطحيه وسذاجه في اطار المجموعات الواحده أحيانا تكون الأعمال الدعوية في إطار المكايدات وهذا يخرجها عن حد الإخلاص عشان المجموعة الفلانية عملت كذا نحن بس دكاية في النعمة كذا دلي الله ولا ولا عشان الناس ذل حس دلي الله إخواننا الإصلاح, الإصلاح ده مفهوم المفعم مما مما مما نتصور ثالثا من معالم الإصلاح أركان العملية عملية الإصلاح الإصلاح يقوم على مصلح ومجتمع ومنهج مصلح يريد أن يصلح مجتمع ولا بد من ميدان نتحرك فيه يا اخواننا مشكلة الناس الآن في الإصلاح المجتمع الجماعات والدعاء أنهم يزهدون في الناس والناس هم كانوا دعوتنا. وميدان إصلاحنا يقول لك ما دايري الناس قبل ياخت قلت منه والله دايري منه. كويس ويقول لك يا أخي الداري مشي مشي نحن ما ما نحن, نحن دايري ناس قتار قال قال نالي ما دايري ناس قتار منه والله دايري الناس قتار لكن مش يقبل معنا يصيرونا نحن لا يقبل مهتدين نريد أن تتسع دائرة المهتدين يا أخواننا ألف موحد ولا مليون موحد احسن يقولك لا لا لا الصزات الأنبياء قالوا كلا بس نحن كلا جان كلا, كلا باعتبار أنه نحن نعمل علينا بعد ذلك يؤمن يؤمن ما يؤمن لكن أن نزهد في المجتمعات وأن نستغني عن الناس هذا ليس من سمات المصلحين ولا بد أن يكون المصلح مخلصا وعلى أخلاق ومتواضعا ومخترقا للمجتمع لا بد أن يكون المصلح متوازنا ثم المجتمع اخواننا المجتمع الموجود الآن مهما كان فيه من الفساد وحصل فيه من الانحراف لا شك أن فيه خير وأن هذا المجتمع مع الخير الذي فيه هو أمانة في أعناقنا كم يموت يوميا من المسلمين على غير عقيدة صحيحة مسؤولية من هؤلاء إنهم مسؤولية من علم ولذلك المجتمع لا بد أن نحرص عليه وأن نترفق بالمدعو وأن نقدم له الدعوة في قوالب طيبة ثم لا بد من المنهج ومنهج الاصلاح واضح المنهج ما في خلل دائما بيكون الخلل اما في المصلح واما في المجتمع لكن المنهج كتاب سنه والمنهج السلفي موجود لكن الذول بيحمل المنهج مرات بيكون فوق اشكالات حتى انه احيانا تصرف تصرفات تحسب على المنهج كله من الجهل مع يا أخواننا؟ ولا تزرو وازره مثل أخرى في زول واحد مثلا ملتحي ومقصر قلنا عمل له حاجة غلط يقول لك عين الناس دي بعد طوال يقول لك ده سنه يعني زاته أي زول مقصر كويس وعنده لحية كان لك تكفيري يقول لك ده سنه والله يجيونا أنصرصنة هنا نبذوا الناس نبذونا وقامت مشكلة في الجامعة يقول لك يا أخي ده أنصرصنة أنت بتأكد المدرد كل ليمون برتقال ما فيه يعني اي حاجه مدرده مليمون اي زول عنده دقن وجلاب يصير داخله لكن في النهايه ياخذ تلفزيون يخليك دقنك تحليقه بس تشوف تصرفاته بيدقنو دي دقنك تحليقه طوال عشان خاطره تحليق دقنك ياخذ الشده ياخذ يعني لا بد ان يجسد المصلح القدوه وهذا مما لا شك فيه عندي المدخل الرابع لا بد من منهج الانبياء في الدعوة إلى الله إخواننا الأصل في منهج الأنبياء الصبر على المجتمعات والحكمة والتأني وعدم استعجال النتائج والأصل الرفق إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه فالاصل في دعوه الانبياء الصبر على المجتمعات يا اخوانا شوفوا اي زول بكفر ده غلبه الدعوه اسهل حاجه كفر واصعب أصعب حاجه تدعو اصعب شيء ان تكون داعيه ليه لأنه الزول بيكلم الناس لسه الناس في باطل يا ناس ده باطل ولسه في باطل يقول له ذلك ما نافعين ده معناه جنع ما قادر الشغل غلبته يقول لك ذلك ما نافعين ذلك كفار لأنه برتاح لو كفهم برتاح ما بيقبع عنده أي واجب تجاههم خرصهم بيقول كفار ثاني ما عنده شغلة معهم لكن تكلموا يقول لك خوي ما تجينا تاني وتاني تجيون يطلعوا قبل باب تاني ينطلعون بشباك ده زول بيقدر على الدعوة بيزمر على الدعوة لكن الزول البييأس بيكفر طوالب شو الفساد كثير كده يقول لك اسمع أنا دي كلها كفار أحسن حاجة بالنسبة له واسفل حاجة ما بيتحمل تبعات ولا يقوم بعماء الدعوة أما الأنبياء والرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة صابرون, على صابرون في الطريق مقيمون على الدعوة لا ييأسون أبدا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين. طيب. المعلم الخامس، المدخل الخامس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كده انتهينا من المداخل. طيب معالم الإصلاح. من أين نبدا الإصلاح؟ أول معلم من معالم الإصلاح تصحيح العقيدة وبيان الضاضها ونواقضها ومن ذلك أن أعظم خلل في الأمة اليوم على الإطلاق شرك العبادة وما زال شرك العبادة في الأمة تقديسا للشيوخ وعبادة للزوات والأعيان والبشر وهذا من أعظم الإشكالات وأود أن أقول هنا مسألة هذا الكلام ارجو أن يحفظ وأن يشاع عني تصحيح العقيدة ليست مرحلة تصحيح العقيدة في معالم الإصلاح ليست مرحلة العقيدة أكثر من يحتاجها أهل العقيدة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بعد ما آمنوا يآمنوا ثاني يمشون لحاجه لحاجة الناس إلى العقيدة فالذي أؤكد في معالم الإصلاح أن العقيدة هي أول طريق الإصلاح واخر طريق الإصلاح وأن العقيدة ليست مرحلة العقيدة دائما مستصحبة في جميع مراحل الإصلاح حتى ولو وصل المصلح إلى السلطة فإنه لن يتخلى وهو في السلطة عن عقيدته وهنا أود أن أقول شيء أيها الاخوه حرق الأعلام والخروج في المظاهرات والعواطف لا تبني الأمة أبدا. طبعا الناس إخواننا لأن مفعلين بقوم بيعملوا شنو؟ بقوم يطلع مظاهرات والله ما بتحل لكم المظاهرات ما بتحل لكم والمسيرات الهادرة وحرق الأعلام ما بيحل لكم. يا أخوان الأمة لا تنتصر ولا يصلح حالها بحرق الأعلام قول حركت العلم الأمريكي في الخرطوم في شنو حركت العلم الأمريكي في الكونغرس هنا حركت شنو يا أخي طبعا في ناس اصلا طبيعتهم انهم ثائرين طوالي في زول كان لي ناس فيش سارع ده مرج من الجامع في صندوق بكورك ماشين طوالي بكورك ومعهن يمشي يسقط يسقط طوالي يسقط يسقط وماشي لو قال لا في اسلوب والله ما اعرف بس يسقط لا يصدق ما اعرف زاتو اسلوب لو قال يا اخي الناس زاتو عنده حجب خلاص انا ما لقيت ناس بيحبوا المظاهرات زي الناس في السودان يا ما شاء الله بس المظاهرات دي يمروا ليك زول من وين وين كويس وكواريخ وهتافات وناس يشيلون يا اخي انا مره جيت في محاكمه محمد طه هذيك جيت احد الناس قتل انا اداري شيلوني وتخمش شيلوني في واحد حلف قال لي سني قلت له والله يا ابو سني سني يا اخي الناس دي والله يعني بيحبوا ليك الكواريك والحاجات دي عبشري وهي عواطف والعاطفه مهمه لا شك ان العاطفه مهمه لكن انقل كلام لطيف جدا لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول الشيطان ياتي كل داعيه ليس العامة الناس دعاة داعيه مما يحب فيزين له فمن كان ميالا للرحمة زين له الشيطان الرحمة حتى لا يبغي ما أبغض الله فيصبح متهاونا ولينا نفظه قال لينا شفت لينا دي دي من الفاظه قال فإذا آنس من داعية شدة لا يزال يزيد له الشدة حتى يترك البر والإحسان والرحمة بالخلق تقول الكلام ده كيف ففينا الزهات تلقاهم في الإصلاح متسهلين شديد أي حاجة يقول لك حلال تقول لك شنو يقول لك التيسير ده التيسير ولا التغيير ده تيسير ده ده تيسر على الناس بما لم يسر عليهم ربهم ها أرحم ارحم بعباد الله من عباده ها أرحم ارحم بالله من عباده أرحم بعباد الله من ربهم يا اخي معقول ده اسمه تساهل وتهاون في الفتوى اي حال يقول لك حلال المصافحه الغناء الشنو الشنو قلت يا اخ واحد قال جاء ده بيوم في التلفزيون قال واحد من الناس الدعاه يعني المعروفين قال مش دائما بيحكي القصه دي قال مشى في محله ده يعملوا محاضره قال للنساء قال بحجاب قال قال قالوا قال ليه بحجاب قال سأخلو قالوا ليه بحجاب ليه من ورا حجاب قالوا يا أخي مشيت وقاعد أتمشى الشارع وس وكده عادي بحجاب قالوا لا بالحجاب بتعمل لأ يا أخي ده لأن ما بقدروا ولكن نحن قدرنا نعمل حجاب نعمله يعني بمعنى انا كمشي جامعه انا قاعد درس في جامعات ما في حجاب الجامعه ما بدها تعمل حجاب كويس لكن الشيء اللي بقدر عليه بفصل الطلاب بالرجل والطالبات بالرجل كان لقيت حجاب بيريحني وبريح البنات في شنو في فرق بين الشيء اللي بتقدر عليه انت وبين الشيء انت ما عندك عليه سلطان ولا يد فبيجي يقول النقاب والمصافحه وخروج المرأة والغنى دائما سمى البرنامج جسد ما أشنو قال الوسطية قال الوسطية بالنسبة لماذا الوسطية من يا حتك الوسطية من ياتو يا يخوانا من هنا ليهنى الوسط وين هنا طيب من هناك ليهنىك الوسط وين هنا برضو هنا برضو هنا وسطينت أعيزوا وسطينت بلا يا أخي وسطينتك دي ورين من وين هي الوسطية دي وسطيتك وسطينتك ولا والحقة رب العالمين والله يا أخواننا حاجة غريبة جدا ده عنده خلق الرحمة فزين فزي له الرحمة حتى أنه أصبح يرى ما يقيمه الله من من الحق في الناس أنه تشدد وغلو ويرهاب وتطرف لذلك التوسط والاعتدال قضية في غاية الأهمية طيب هنا اود ان اتحدث عن مساله لا بد ان اتحدث عنها لما نتكلم عن تصحيح العباده العقيده وتصحيح العباده وكذا يقول بعض الناس يطعن في علماء الدعوه السلفيه يقولون انهم علماء حيض وشنو ونفاس طيب إذا كان الحيض والنفاس ليس بعلم ما معنى قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض وما معنى قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اني اختربت من الايه المحطه موجوده في القران لو كان حاجه شينا ما كان جفي القران هو علم يقول لك ده العلماء حيض ونفاس انتو علماء شنو انتوا ده العلماء شنو الحيض والنفاس ما لام فيه هو حاجه النفاس تبقى محيه والله الناس بتكلموا ساكت قال الامام احمد ما في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته هو الناس قال لي اه طيب انا في واحد علماني يتناقش معي كان قال لي اللي والنفاس كده بس النقطه دي اضطريت اديه كلام شيء قلت له نسواكم قاعدين يحيضن ولا ما قاعد يحيضن قال لي بحيضن قلت له صلوا كيف بيحيضن ولا بعد ما يطهرن سكت قلت له لا حساء يعني الحيض عيب ولا شنو يعني الحيض عيب يا ما عنده احكام و <تصفيق> كتب فينبغي الا يصغر الناس ويهونوا من امر امور شرعيه هي من ديننا الطاعن في الحيض والنفاذ كالطاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه المره ما تجوف الحيض بيقول ايش يفتيح والاستحابة وكده والاحاديث الوارده في الحياه كله الشده صلى الله عليه وسلم قالوا وبدون ما يخجل هذا ضرب من ضروب الانهزام وضرب من ضروب السخريه للاسف الشديد من علماء الدعوه السلفيه نعم ثم منهم من يقول انهم علماء سلطان يقولوا كده علماء السلطان خاصة مشايخنا الأجلاء الشيخ عبد بن باز الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان المشايخ الموجودين في المملكة السعودية يقول لك دين علماء سلطان أول حاجة لأهل السنة والجماعة أدب في التعامل مع السلطان والتعامل مع السلطان بالدين حسن أنك لا سألتني عن الحكومة السودانية الآن لا يجوز الخروج على الحكومة السودانية الموجودة علماء السلطان برضو برضو علماء السلطان كويس يا أخي مساله مسألة الدين والله أنا ما ولا اريد أحد ان يدافع ولد العلماء السلطان قال طيب يعمل أسلوب يخل على السلطان أول حاجة الشيخ عبد بعزي من باز ما كان بدايه الراتب بعد ما نكمل القروض اللي معه بدايه الراتب وثلاث اشهر له يقولوا الدنيا ثلاث اشهر له كده دام عشان الدال سلطان سكيد سلطان اشهر سلطان قس اخي الشيخ العثيمين بيته في القصيم من أكثر البي... اكثر البيوت وضاعته يا اخي ما في اولى من سلطان ذات بعدين يا اخي ناس بايد السلطان في الخير لأجل ان السلطان يا اخوان لا بد ان نعلم انه قضيه السلطان قضيه عقديه وقضيه منهجيه ليس بالضروري ان يكون السلطان مصلح في كل شيء يا اخي نحن الان الحكومه السودانيه دي مش الموجوده دي الان وارى ان يقف الناس معها في الخير لاجل انها اذا ذهبت قد لا يجد الناس حكومه ماذا رأيه؟ ما عندي معهم علاقة وما قاعد أمشي أحضر مؤتمرات ولا قاعد أخش قصور ولا خشيت وزارة من الوزارات ولا عندي سنه معذور عقيدتي التي أدين الله بها ستون أعام تحت إمام جائر خير للناس من يوم بدون إمام لو دعوا شوف تلقى حكومة إسلامية سنية إذا ذهبت بيجو الشيعة تأيد منه تأيد منه السلطان ده حتى لو فاجئ حتى لو فاجئ آه تأيد أو يكون البذيل العلمانيين الواضحين يقول لي دايب يقول لي علماء سلطان يا أخي أسطن يا تصحيح العقيده هي الاساس والعلماء يتعاملون شوفوا علماء الدعوه السلفيه المعاصره العلماء المعاصرين زي ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الالباني لما تعاملوا مع هذه القضايا كانوا يتعاملوا بعقل وينهوا الشباب عن مصادمه حكوماتهم من اجل أن لا يفقدوا مساحات الدعوه المتاحه لهم والله اعقل اعقل من راينا في الامه هم علماء الدعوه السلفيه والناس اطلعوا على السلطان ذهبوا ورجعوا الى مكان يقول الشيخ عبد العزم بس الناس خرجوا على السلطان في اي بلد رجعوا لهذا الكلام في النهايه اخواننا وقتيل السادات هل استقامت مصر هل استقامت السلطه ها ما حصل شيء بل قد ياتي من هو أسوأ منه هذا لا يحل قضايا الامه الذي يحل قضايا الامه ان تستفيد من مساحات الدعوه المتاحه لا تؤيد السلطان في الباطل ولا طاعه لمخلوق في معصيه شنو الخالق لكن هذا لا يمنع ان تؤيد السلطان في الخير ليزداد خيرا طيب المعلم الثاني تصحيح العباده بعدما صح العقيده لا بد من تصحيح العباده من الذي يقوم بتصحيح العباده العلماء والدعاه وان ينتشر العلم الصحيح فيعلم الوالد ولده والزوج زوجه على العباده الصحيحه او يعلمهم العباده الصحيحه إذن بعد تصحيح العقيده نصح شنو نصح العباده ثالثا نصح تصحيح مع وجه وفسد من الاخلاق العقيده صحت وإخواننا دائما أقول الاصلاح لا يحتاج الى تفكير ذربي يعني معنى شنو تقول بعد ما نصحح العقيده كلها حتى بعد اغنيه العبادة طيب لحد ما نصحح العقيده العباده الناس يعبدوا ساكت ولا كيف الاخلاق تكون فاسدة يعني ما معنى كده لا لكننا نعطي اولويه لتصحيح شنو العقيدة ومع ذلك نعطي مساحة لتصحيح العبادة ونعطي مساحة لتصحيح شنو؟ مع وجه وفسد من الأخلاق لكن مع وجه وفسد من الأخلاق اليوم التعريق السفور أنا أحكي لكم حاجة بس ما تقوموا جارين ناس جامعة ظرف ظريف أربع فلوسكا قولي يا أخي تعال عمل لنا محاضرات في الجامعة للطلاب والطالبات في جامعتنا دي عشان الطلاب سلوكيات ومدقت ما كويسة بعد ذلك حقوا لي الأشياء اللي هم دايرنا يعني لأن انا عالجة يعني كده أشياء كثير جدا والله كلام والله يسيب الرص أنا ححكي لك أقل حاجة في جامعة من الجامعات العريقة في السودان لحيث شجرة الشجرة في نص الجامعة طالبة بتحلق لطالب طالب قطعية بالموس بتعمله قطعية بالموس القطعية اللي بيعملوها في الموس دي هو قاعد وصنقل وهي قاعد الوراو ماسكاليه راسه كده وبتعمله في القطعية بالموس رأيك شنو يا أخي ده شو والله والله كان مكتوب عندي خاتي تحت المرتبة حسنا حسنا خليت وجده كنا كان اجيبه لكم حاجة شديد حاجه حاجة قال الأستاذ اللي قام نهروا ما مجدون قال بس نهروا قال له خلاص مشو كده يا الله كمان مشو كده بس مشوا كده وخلاص انتهى الكلام انت عن بوضوع طالبة بتحلق لي طالب قطعية بالمستعفل قطعية بالمستعفل يا أخي والرجال فيها مشكلة شوف يعني شوف يتمسك للرسول كده وتعملوا بالموز قطعية قطعية في في محل بعد ما زو مش بعملوا قطعية قاعد تعملوه قطعية بالموز إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وشر البلية ما يضحك ولذلك ضحكتم مشكلة كبيرة إخواننا إذن في فساد أهم نقطة أن نعلم أن الفساد أسبابه الرئيسية غياب الإيمان الوازع الإيماني والتربية الصحيحة ثم غياب الأسرة ثم أجهزة الإعلام التي أفسدت وجرأت الناس عن القيم ثم غياب دور ولاة الأمور والله نحن مشكلة مشكلة حسن ولاة الأمور لو دار يصلحوا يقوموا على الناس الجرايد الناس الوطن يقول لك أمن المجتمع أمن المجتمع يا أخوان أمن المجتمع ده إنت عارف أمن المجتمع ده غلطان. لأنه ما شاف شغله ما قاعد جادي... يحارب الفساد وده بقول إنه يختحم البيوت وما عارفه يسوي يا خليه يختحم البيوت البنات في الشوارع ده, ده لهم بيوت يختحموها البتل في الشارع ده لا بيوت يختحموها في الشارع ده يا ناس في حاكم بغير شوكة من منكم مكرم فليغيره بيده كان شرطة ما غير بيده يغير مني يعني بل ناسبه ده باب بتاع الشرط. أنا أحدد. المسؤولين إذا كان الشرطة ما غير بيد ده بفتح مجال بتاع شر لأن الشباب المتحمس المدينين كلهم يغيروا بيدهم وبعدها ستكون فوضى وده الغلط عشان الشباب دين المتهورين والمتحمسين دين ما يغيروا باليدهم يعملوا شنو لو شافوا الشرطة قاعد تغير بيدها الشرطة هي الجهة المسؤولة مرعى منكم منكر فليغيره ده ولا ما فيه ده بيده دي كيف تعمل له كده خلاص معلش دي بيده بيده دي شنو أنا دائر عن بيده دي شنو أنا دائر الناس يشرحوا لي بيده دي قال مرأة نكر مكر فليغيه بيده عمله كده خلاص معلش خلاص معلش دي بيده معنى جلد ودد ولا صباح ولا كيف هو ذات والله ناس أمن المهتمع ما قاعدين لدبكم شكيدة غلطانين غلط شديد هما يعلو قل خائفين من الناس الاعلام يقوموا على الطوال يا اخي امن المجتمع عدوا ستمية نقطه مشرقه فقط لان بعض المنصوبين اليه اخطاوا مره ولا مرتين تقول امن المجتمع كل ما دايره دا زول مرضان لدانا المنكر ينتشق المنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون يا خمام لذلك تصحيح مع ودي من الأخلاق لكن عندي سؤال في هذه النقطة هل يا ترى الضغوط المعيشية سبب من أسباب الفساد؟ هل الضغوط المعيشية سبب من أسباب الفساد؟ ها؟ ممكن يكون سبب لكن هل هو كله طيب اقول لكم حاجه ما نمشي بعيد ونتكلم بصراحه الناس اللي قاعدين يمشوا عفراء مفلسين؟ مفلسين ها ها مفلسين دي ها يا أخي لبس كويس ها في 40 ما مفلسين الستين ديال فاسدين لأنه مفلسين الاربعين ديال كويس. مفلسين من نواحي أخرى مش كده كله مفلسين بالنسبة هناك مفلسين جرش هناك مفلسين من ناحية القيم والأخلاق واحد تلقوا رابط عامل له حاجة سوداء هنا من البسوعة الشباب اللي يسمعون والله ما عارف جلده كده سوداء واحد تلقى عامل السلسلة ده شو ده نسخي ناس ممسوخين واحد عمل لك شعره كيف كيف, شعره كيف. واحد عمل شعره بالبيبسيقال وعمل لك كده زي زي مكرمش مكرمش والله ده كلهم ما عندهم شغلة ومالقوا ناس من أمن المجتمع يدون بسطوطين بس والله يدون بسطوطين في ظهره بيعرف حاجة بعد يا خي ده شو ده والله غيرتوا عشي عجيبة خلاص يا أخواننا حقيقة هذه الظواهر الفاسدة في الأخلاق لا بد ان تصحح الاخلاق الايمان والاسره اشد المعلم الرابع عندي وده اهم معلم بعد العقيده التركيز على مؤسسه الاسره المسلمه من اهم معالم الاصلاح شفتك ما اصلحنا الاسره ما بكون في اصلاح نهائي لانها هي المحاضن التربويه هي التي يتلقى فيها الطفل العلوم الاوليه وابجديات الاخلاق والاسلام يتعلم فيها القيم يتعلم فيها الاخلاق يتعلم فيها العباده يتعلم فيها القران يا اخواننا اسمحوا لي ان اقول ابناء الملتزمين الناس اللي بيدعوا الالتزام اين ابنائهم خلي ابناء الملتزمين ابناء الدعاه كم يحفظون من القران هل يعتنى بهم وعند الإشكال, الإشكال حقيقي في هذه المسائل لا بد من الاعتناء بالأسرة وأنا أرى أن أهم مؤسسة في ظل الطغيان المادي وعواصف العولمة وطوفان التغريب الذي اجتعى المجتمعات أهم مؤسسة أن نحرص على الأسرة أول حاجة الزواج لا بد الناس يسهلون عشان تتكون الأسرة ويتقوى الأسر بالوعي بالمواد بالعلم بالتواصل معها بالبرامج المستهدفة لها بالكتابات والأسرطة المستهدفة للأسرة بمراكز التحفيظ للنساء بمحاضن التربية ممكن أو لا ممكن هذا كله هذا كله ممكن أو لا ممكن ممكن محاضن التربية كوز. الآن مفروض تكون في الإجازات حسن الآن جاء الإجازة الكبيرة أها. من حسن مفروض دعم البرامج للأطفال نستهدف الأطفال نستهدف الصغار كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام كان يستهدف الصغار ومن أعجب ما وقفت في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه خرج إلى خيبر ومعه طفله وكان يرتدفها ثم إذا نزل وأناخ يمد يده إليها ينزلها حتى إذا ما غنموا وسقطت خيبر ووزعت القناء الغنائم قالت الطفلة فإذا برسول الله يبحث عن شيء يتطاول برأسه وعنقه ما الدراسة حين كذا؟ قالت فظننت أنه يريدني قالت فظهرت له فناداني وقال لي لم ننس نصيبك من الغزو وأخرج لي قلادة طلع عليها سلسل قالت فمددت يدي لاخذها الطفلة بس يجد خير أن الرسول حددها قال لا وقلدك إياها جيب راسك قال لي بنهد الرسول الإسلام وإمام الدنيا هي متخيلة أنه حي ما متخيلة وبعد ما أدى ما متخيلة إنه يتواضع ويصل إلى هذه الدرجة أنه يقلدها القلادة بنفسه قالت فقلدنيها قالت ووالله لا أنزعها أبدا ولأوصين بأن تدفن معي ألقاه يوم القيامة أقول له القلادة يا رسول الله اشفع لي دي شافع قالت يوم القيامة لا يقول له الختيت لي بإيدك أنا ما يركت لحد يوم الليلة يلا أنت مش ختيت لي أشفع لي فيقوانا يبدأ من الاعتناء بالصغار والاهتمام بهم والأسرة عندي معلم مهم من معالم الاصلاح الكبرى الاعتناء بها خامسا لا بد من الخروج من حاله الوهم والضعف والانهزاميه والتوازن في معالجه الفساد بعض المصلحين بعض يعظم الفساد الى درجه ان يوصل الجميع الى حاله من الاحباط فيتصور ان هذه الحاله لا يمكن ان ان ان تنصلح ابدا فلا بد من الخروج من حاله الوهن والوهن حب الدنيا, الدنيا وكراهيه الموت المعلم السادس الجهاد في سبيل الله بضوابطه واسمحوا لي في هذه النقطه ان اتكلم واقول يا اخوان شوفوا مما أرى أنه مهم الوضوح في طرح معالم الإصلاح فاسمحوا لي أن أكون واضحا وجريئا طيب مفهوم الجهاد اليوم غير واضح عند كثير من الشباب اولا الجهاد يعني الجهاد بكل أنواعه جهاد نفسي وجهاد اللسان والجهاد بالمال والجهاد بالنفس جهاد النفس غير الجهاد بالنفس جهاد النفس تجاهد نفسك عن الهوى والشيطان والجهاد بالنفس ان تموت في سبيل الله وان تجاهد بنفسك في سبيل الله وجهاد الشيطان عرفت الجهاد بكل انواعه وبكل مراتبه لكن فرق بين قتال الكفار وبين الجهاد بعض الشباب يظن أن أي كافر يقتل هذا جهاد في سبيل الله وليس الأمر كذلك فإن الكفار على أقسام فبعض الكفار معاهدين وبعض الكفار مستأمنين وبعض الكفار أهل ذمة فلا يجوز قتل أي كافر إلا الكافر المحارب ولا بد في الجهاد شوفوا المطلوبة مهمة جدا لا بد في الجهاد من سلطان وانا احذر الشباب ان ينضموا الى اي تجمعات عسكريه سريه هذا ليس من منهج السلف الصالح ما يمشوا ينضموا للي تجمعات ويقولوا ندربكم تتدرب في ظل المؤسسات الواضحه شرطه شعبيه جهاد قوات مسلحه دفاع شعبي الاشياء الموجوده معسكرات الدوله مع السلطان والحاكم الحذر من أن يكون بعض الشباب الملتزم كبش فداء ما في جهاد إلا بسلطان ده الأساس قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله سألت الإمام أحمد بيننا وبين الكفار في خراصان حائط وجدار والكفار يؤذوننا أن نقاتل قال إلا بإذن الإمام قلنا ولكن الإمام بعيد قال إن أرادوا قتلكم فادفعوهم إلا في هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة, الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من خرج على أمتي فيضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها يقول قوم من النوم شوف كان ذا كيف ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يبقي لذي عهد عهده فليس مني في شيء رواه مسلم يا اخوان اذا قام بعض الناس ببعض الاعمال اجتهادا منهم ان هذا قد ينفع الامه واتضح انه لا ينفع الامه هل يستمر فيه هل يستمر؟ إخواننا من الإصلاح أن تراجع المسيرة في ناس يولد أن نصلح وهم بيصلحوا والفساد صغال وقدر ما يحاول يصلحوا المشاكل تزداد تعقيد. يا خلوا الإصلاح ده قالوا بتقولوا إصلاح ده خلوا يعني. يعني أنت بس تشيل في راسة ديك بقى قول مشيت أسقطت برج في أمريكا فجرت حافلة في لندن الأمة مشاكلة ازداد تعقيد. ضروري يا أخي هل تعبت تعبدنا بهذا؟ يأخذ وسائل ما نجحت نخليها؟ هل هي, هل هي مسائل قطعية؟ ما نفعت؟ وجرت على الأمة وبال وسلطت الأعداء على الأمة طيب فلنتركها يا أخي ما هي مسائل اجتهادية؟ ولذلك أقول بقول الشيخ الفوزان ولا بد أن أنقله عنده مقوله لطيفه جدا قال فرق بين الجهاد في سبيل الله وبين مغامره يقوم بها بعض الناس قال فيجعلون المغامره بقتل بعض الناس جهادا في سبيل الله وانقل كلام البربهاري رحمه الله تعالى ايضا في قوله بانه وكلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ايضا ان الامام اساس في الجهاد في سبيل الله وخاصه في جهاد الطلب لا بد من سلطان ولا بد من شوكه طيب يا اخي في حديث في صحيح الجامع الصغير يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو اذى مؤمنا فلا جهاد له في الصحة الجامع الصغير ما يعتبر هذا من الجهاد الجهاد لابد له من ضوابطه وأصوله سابعا من أهم معالم الإصلاح الكبرى عدم استعجال النتائج كثير من المصلحين لا لا يستطيع ان يحصل النتيجه لانه يستعجل الخطوات فيعرض نفسه والدعوه للضرب عدم استعجال النتائج ولذلك اقرر ان التكفير والتفجير في بلاد المسلمين لا يحل مشاكلنا ولا ينهض بامتنا ولا يصحح عقيدتنا ولا يحارب الفساد في ديارنا، إنما قد يشفي صدور الإنسان العمل الكلام ده فقط، لكن لا ينصر ولا يحقق الأمة. حصل تفجيرات في كتير من العالم الإسلام، أحدثوا شنو؟ التغيير حصل شنو؟ ما في شيء. ومن استعجال النتائج مصادمة الحكام والخروج عليهم باستعجال النتائج، هذا أيضا ليس من منهج السلف الصالح في. الإصلاح. ثم من استعجال النتائج الاعتماد على العاطفة إخواننا أنا أكرر أن العواطف لا تبني الأمم حرق الأعلام. لا, ي... لا والمظاهرات إخواننا دي كلها طرائق فقط تشبع الإنسان يكون عمل حاجة يعني زول لما يقولوا مظاهرات لنصرة مثلا سوريا طلع مظاهرات وهتفه هو بيطلع بيرجع البيت مرتاح نفسية إنه كأنه نصر سوريا بس خلاص يعني أقوله لأنه حس إنه ما عمل حاجة طيب أقول حاجه مظاهرات العراق عمل الشمو لا في العراق الناس طلعوا مظاهرات ألا ما طلعوا أه؟ طلعوا وكوركوا أه؟ ويا صدام وكذا قالوا ها عمل شمو ما عمل حاجه لكنهم يكون مرتاح نفسيا كانه قدم حاجه الشحن بتاعه بيتفرغ بس يعني المظاهرات بتفرغ الشحن فقط ولذلك اقول لا يعتمد على العواطف ولكنها مهمه يعني لا بد من مقدار وحتى من العاطفه في هذه المساله مساله مهمه جدا طيب اا اخوان العواطف اذكر حديث عجيب حديث سهل ابن ابن ابن حنيف في في البخاري قال يا ايها الناس بيتكلم عن الحديبيه يتهموا الراي فلقد رايتموني يوم ابي جندل لو استطيع ان ارد أمر النبي لرددته والله انا متاكد لو كان في ناس كانوا حاضرين مننا ابو جندل كان طلع مظاهرات طوالا يا اخي ابو جندل ده جاء جاري شارك والاتفاق والقعور قال أصلاف أنا جيت ليك قال رجعي الكفار قال الكفار سوء أبوه ضربوا كدام المسلمين شوف في دي قال لهم يا أيها المسلمون أشتركونني ان اردتموني إليهم يعذبونني ويفتنونني عن ديمي السهل قال اتهموا الرأي فلو رايتموني يوم حديبتي لو استطعت ان ارد امر النبي لردته مش قال دول اقول لهم انا ردي له بس يقولوا ما يسوقوا بس لنا يا اخوان قضيه عظيمه السير انا اشعر انه اشيد ربنا جابوا للناس السير النبي صلى الله عليه وسلم دي شوف اصلا الرسول ما بيتعامل بالعواطف كثير وشوف في امر العقيده ما كان بجامد. شوف يوم أحد يوم لما أشيع أن محمد قد مات قام أبو سفيان وقف في جبل مقابل لما كان عليه مسلم. قال لهم أفيكم محمد الرسول قال لا تجيبوه سكتوا أفيكم ابن أبي قحافة وذا تعرفت الترتيب عن الناس عارف إنه بعد الرسول أبو سفيان والكفار كانوا عارفين إنه أبو بكر بعد الرسول لكن الشيعة ما عارفين الكلام أبو سفيان عارف إنه بعد الرسول المهم طوال أبو بكر عفيفكم لا بيقحافة قال لهم لا تردوا بما أشخاص وذوات عابرة عفيفكم من الخطاب قال لا تجيبوه شو الكلام ذا كيف ساكتين قام فرح قال له مات محمد ومات ابن ابي قحافه ومات عمر قال للمسلمين اعلهما القضيه بقضيه عقيدة قال ردوا عليه ردوا عليه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله اعلى وأجل العقيدة العقيده فيها شوف سال عن نفسه بجو سال عنه ما جاء و لكن لما قضيه قضيه عقيده قال قولوا الله أعلى وأجل قال لنا هبل ولنا العزة ولا عزة لكم قال رد عليه العقيدة طوال يردوا قال ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم العقيدة دي مهمة شفت أهم حاجة العقيدة إخوانا الأمة لابد تعي مسألتنا العقيدة دي إخوانا والله أنا لا أقول مش لأن الإصلاح غلبني أو أنا راي على الدريب أص يوم واحد الحمد لله مما ربنا هداني للدعوة السلفية طريقة الإصلاح أصدر يوم واحد ما غاب عليه شفت العقيدة دي بس الباب والله أيزون يخش به غير العقيدة والله ما يصلح دي قناعة راسخة شفتها حسب ناسم كده دين محاضرة 25 دائما أقول البدء بالعقيدة الموضوع ده مش لأنه ما لاجد موضوع والله الموضوعات كثيرة أراك ده لكن المشكلة الحقيقة والشيء الأساسي اي زول بجرى الدين ده ويفهم القرآن والسنة يجد أن العقيدة هي الأساس وأنه لا بد من الاعتناء بها والعقيدة تحتاج إلى قوة وإلى مصادمة وإلى صبر على المجتمعات إخوانا الناس يتكلمون في السودان يقول لك العقيدة قال الصلحة الصلحة توضع العقيدة الناس ما شافوا حاجة ساكت يقول لحد يوم الناس يقولوا الوهابيه لحد يوم الناس يقولوا الوهابية يقول لك أنت وهابيه هذا ما يعني ينبغي ان اؤكد أن هذا شيء راسخ في هذه المسألة فالاعتماد على العاطفه وحدها لا تكفي ثم أقول في استعجال النتائج نقطة مهمة كثير من الجماعات التي تريد أن تصلح لا تفرق بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة يخواننا نحن أهل دعوة الآن بنصطح باللتة يحسن ما أننا نسطع الناس بكلم الناس الدارس مع اسمع ما الدارس مع بنجوه تاني وهم نخليهم ما بجينا دولة في ناس بيقوموا وهم دعوة بيتقمصوا شخص يشنون اه الدوله يقوم بعدك باعمال وتدريبات وشنو ما عارف لافراد ويا ناس انتم دعوه ولا دوله لا يمكن ان يكون هذا في ظل دوله لأنك منتهى الامر انك في يوم من الايام سوف تصادم الدوله الحكمه والتاني والصبر على الدعوه والاعتناء بالتربيه اخواننا الان عندنا مساحات ندعو خاصة في السودان ما نضيع المساحات بتاعتنا الآن في التلفزيون بيدخلوك في الإذاعة بكتكلم في, في, في البسطة بتجيفت لما الناس تنظر ما؟, ما نضيع المساحات دي الدعوة طالما موجودة لا يعدل عن الدعوة بشيء ثم ينبغي أن نرقي وسائل الدعوة الدعوة ما نضم بس تبقى الدعوة سلوك تبقى الدعوة التواصل مع الفقراء والمساكين كوز علاج المساكين والاهتمام بالعلاج حتى الان يكون من الضرورات الملحه جدا في الاصلاح والمجتمعات الاعتناب بالاسره الاتيان بالبدائل في الفضائيات اقامه اذاعه الاشياء المتاحه كلها والممكن كلها تكون دعوه ولذلك اقول لا بد ان نستفيد من مساحات الدعوه الموجوده لدينا طيب ثامنا التزام طريق السلف الصالح في العلم والعمل إن من أكبر وأعظم معالم الإصلاح أن نلتزم هدي السلف الصالح شو السلف الصالح في الإصلاح عميقين أحكي لك قصه عجيبة دخل سلمان الفارسي بلاد فارس في زمن التابعين الناس قالوا صحابي من ناسنا ومن الناس اذ كانوا معه وسلم وهو من بلدنا تكيفوا جدا اجتمعوا في المسجد حتى وقفوا بالابواب والنوافذ وجلس سلمان لاجل أن يتكلم فجعل يقرأ سوره يوسف قران بس ما قالوا اي حاجه بس قران وطلعت سوره يوسف طويله ذلك لا كل منه ولا حتى أخير البيئة وعد منه أكيد الناس فرد لما انتهى من الصورة بقي معه في المسجد نحو مئة قال أردتم زخرف القول وأردت لكم الحق أنت دليل الكلام الناي المنبق لكن أنا ندتكم الحق الحق المبين قرآن بس ولذلك روى ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإبانة قول عبد الله بن مسعود شو الصحابة الفهمين كيف قال إنها ستكون أمور مشتبهات حسنا حصل لما حصل أخوانا حصل لما حصل الآن كثير من الشباب يتناقشون يقول لك الحكم بغير ما أنزل الله ما عرف كفر كفر ولا ما كفر لا ديل مرجعة لا ديل الخوارج كويس ما عرف ديل شنو وديل شنو تاني دي يقول لك ما الحاكميه ال ال الحاكمية وتاني الناس يقول لك لا الجهاد وناس شنو ما عارف يا ناس الأمور مشتبهة للناس الآن مشاكل ما يعلم بها إلا الله فقال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتاوده التؤد يعني شنو؟ ها؟ التؤني التؤد معناها شنو؟ التؤني فانك ان تكون تابعا في الخير خير لك من ان تكون راسا في الشر دائما لما تقوم مشاكل وفتن انت ما تدخل ما تدخل راسك انا انصحك لو الله خليك بعيد قامت مشاكل وجوطة شوف العلماء خلونا نشوفوا الحاصل شنو ما أي زول يدخل راسه وأي زول يدخل خشوه يقول لك ده وما بجوز تقوم مشكلة كبيرة جدا بعد ذلك أي زول ينضف فيه تعرف أنت في زول إلا من رحم الله يسأله يقول الله أعلم أي زول تسأله ستات الشاي تقول لك ده مبجوز يعني ذاته حاجة عجيبه خلاص لما تقوم الأمور المشتبهة عليكم خاطرنا الشباب عليكم بالتودا ما تضلوا أسكت على الشباب أن يعتنوا بالعلم يا أخي هذه قضايا قضايا كبيرة جدا القضايا اللي بتناقشوا فيها الشباب مع بعض كويس دين ما عارف شنو دين دي دي شنو دين مقسمين دين شو دا الحاصل شنو ودين يروا التفجير ودين ما يروا التفجير إنتوا ذاتكم من ذلك بترو ولم بترو إنتوا شو ذاتكم إنت عشان ترو يا أخي دمام مسائلكم وده ما, ما شغلكم يا أخي يا خلال علم الكبار قاعد يسكتوا الشيخ الفوزان ما بالتكلف في المسائل ده حسن نهائي يقولوا حد ما تستبين الأمور ما منطلع فتوساتك الى ان تستبين الأمور الناس يخوضوا بس في أي حاجة إنا ستكون أمور مشتبهات فعليكم فلا فلئن تكون تابعا في الخير خير لك من أن تكون رأسا في الشر وقال علي بن أبي طالب وذلك نقله الامام البخاري في الادب المفرد قال علي رضي الله عنه لا تكونوا عجلا مذايعه بذره عارف مذايعه بذره يعني شنو يعني خفيف اي زول يقول لك كلام تمشي معه قال لا تكونوا عجله مذايعه بذره فان من ورائكم بلاء مبرحا بلاء مبرح شديد مكلحة حيكون في بلاء كبير ومسيطر على الناس وأمورا متماحله يعني متداخلة والأمور فيها غير واضحة ردحا متتابعة قال لا تكونوا عجلاً مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا يعني يعني شديد يقول لك ضربوا ضربوا شنو مبرح مبرحا وهذا المبرح مكلحا يقول لك وجهه كالح وهم كالحون كالح مبرحا مكلحا وامورا متماحله رطحا يعني متتابعه بعضها فوق بعض فلا بد من التزام طريق السلف الصالح في العلم والعمل تاسعا من معالم الاصلاح الكبرى التجذر في المجتمعات وأعني بهذا ان نكون جزء من المجتمع وان ننداح في الناس نمشي في الناس نكون مع الناس في خير وفي شنو في شر بما لا يخالف فوا الشريعه في في طبعا مرة طبعا لما تحصل في البلد مرات نكبات انصارنا بده يغاثه بي يعني بيساعدوا الناس فقام للتعتر جاءت مشكلة في أبو حمد محل الرباطاب قام وده إغاثة طبعاً ديك ما بخلوا الموضوع فقام الصوصول وده الإغاثة بجيب مثلاً لوارد عيش دي بوزوع الناس بده أي زون الشوال مثلاً ولكن يعمل محاضرة لابد يعمل محاضرة دجو الخواجات بيده أيزه شوال ينشو، فواحد ربط طبي يا ياخي والله دون الخواجات الدون شوال شوال، قال أن صار صلنا في كينا، عشان يدي كينا ينضم في راسك ساعتين قال. حتى بعدها يدي في كينا، بس ينضم بس في ساعتين قال كويس يقول الله قال والرسول قال الدون هذا كثير حتى بعدها يدي في كينا دقيس كويس، فلابد من التجذور في المجتمعات حقيقة. ولا بد من التواصل معها أولا لحمايتها إخواننا لكي تحمل المجتمعات لا بد تكون أنت موجود في اوساط الناس ولحماية الدعوة لأنه إخواننا الدعوة لكي تكون جزء من المجتمع حتى لو أراد الكفار والأعداء يضربوها يصبح لا طريق لهم لضرب الدعوة إلا لضرب الشعب كله صح؟ لكن لو الدعوه منعزلة قول يعني قبضوا ناسه قتلوهم خلاص الدعوه تكون انتهت لكن لما تكون الدعوه في كل البيوت في كل المناطق في كل المجتمعات جزء من, من المجتمع والناس بيحبوهم بعد داك ده بيخليك انت لما نجي يضربوك كداعيه الناس بيجفوا معاك بيبقى الدائري يحاربك اللي يحارب منه يحارب منه المجتمع كله فلا بد من التجدر في المجتمعات لحمايتها أولا وأنا أقول هنا مقولة سقوط الدولة لا يعني سقوط المجتمع سقوط الدولة لا يعني سقوط المجتمع بمعنى شريخ وانا أحيانا قد يفشل مشروع بتاع دولة إسلامية في دولة إسلامية قالت الإسلام فشل المشروع وما قدروا يعملوا الحبة دي. كويس؟ في اي محل ما بده يكون الموضوع وين ها في السودان في اي محل الدوله فشلت هل يعني ان المج... ان الاسلام قد سقط لا يعني سقوط وده معناته تجذر في المجتمعات يعني من فوائد التجذر في المجتمعات سقوط الدوله لا يعني سقوط المجتمع اخيرا المعلم العاشر ولا متابعين أخواني عشر معالم المعلم العاشر الاستفادة من التخصصات والتقنية الموجودة في الإصلاح الموبايل كويس ممكن تكون فيه رسائل كويسة ممكن يكون فيه كلام خارم بارم ولا ما بقول ولا بقول خارم بارم يا أخي في زور رسول رسالة والله شي أصلاً، بعدين أقول لكم حاجة ده يا اخي بتاعت إنه النكاد واحد إمام جامع واحد عنده جامع قال بانيه زاوية، فواحد تاني جامع, جامع يعني مكندش جنبه الناس قال خلوا الجامع بتاعه ماشوا الجامع المكندش قال طلعوا إعلان قال له يعني تخفيضات هائلة الصلوات بقينا ثلاثة والصبح الساعة تمانية ونص بس أنا جوصله قال يرجع يصلي معكم تشفتت هذا كلام فارغ داخي، يا أخي رسائل وناس يرسلوا كلام فارغ في الموبايل ده كلام ديته عجيب خلاص. كويس؟ الاستفادة من التقنيات من الموبايل إلى الإنترنت يتعرف في مركز بتاع تحفيز قرآن جنبنا قمت في قلت المركز ده الناس يدعموه واضطررت على المركز المركز ده حقيقة مركز أنا ما رأيت مثله مركز لتحفظ القرآن قايم بين الناس وما في جهة مدخله ايده فيهم شفت ولا أنصار رسولنا ما داير اي جهه قلنا بس بس قرآن بس لأله ما في جهة الدخل لا دايرين أحزاب ولا دايرين جماعات ولا دايرين مكايدات ولا دايرين مشاكل بس قرآن المركز ده شغال 24 ساعة 450 طالبة و13 شيخة كل حلقة فيها 30 من الصباح لحد الساعة 7 مساء ما دقيقة قرآن بس شغال قرآن جد والنسوان البجل ما شاء الله بيجيك وحدة تتبرع بفصل كامل تبنيه كله بسراميكو يعني ما النسوان البس بجل يحضرن ذلك النسوان ذاتا بفيدن كويس ما بقولوا ناس الراحات اللي بسمونه شنو بسمونه سواء الراحات اللي شنو الطبقات البرجوازية أي وحلة طيبة الشارع الشعر الذاتة بديك تدريب ده دي ناس دين ودين خاشين المركز دا عاجبني بالحيل كويس وما شاء الله على عقيدة أهل السنة والجماعة بيدرسوا العقيدة السلفية حصة في الأسبوع أو حصتين في الأسبوع لكن عاجبني أنه ما في أي جهم دخل إيدا فيو بيخدم في الدين كده بس ماشي وما, وما سمحنا لأي دور دخلي دور كويس المركز ده ماشي المركز في قلت شكرت المركز ده في الخببة متناس الناس الصدقوا واحد اتصل بي قال لي معاك فلان الفلاني سوداني من الهند قال لي أنا سمعت في خببة الجمعة قلتازل وين سمعت خببة الجمعة قال لي في الانترنت انه انت قلت المركز ده الصدقوا وأنا عندي قروش مرسلة من الهند هنا قال لي. اها لك كيف؟ دائرة دائرة المركز قال لي. يا أخي ناسا هناك من المركز ما دائرة المركز يقوم أحرك شوه ناس مضايقين جدا من النساء المرقات وخشات والمحجبات ديل والقرآن ناس مضايقين منه جدا يقول لك شنو ذاك وكرهوه ذات وزول من الهند الله ربنا نادي سخي الله من الهند قال دائرة رسل قروش عشان العنباء المركز بتاع التحفيظة فسبحان الله يا إخوان الاستفادة من التخصصات حتى الجماعات لو أنها عملت بالتخصصات ما في شيء يمنع على أن تتكامل هذه الجماعات ما في شيء يا إخوان الوضع الآن وضع العالم الآن مزري والأمة الإسلامية لا تستطيع أن تخرج من هذا المأذى إلا بتآلف ووحدة إسلامية أقل شيء أن تتكامل هذه الجماعات ونستفيد من جميع التخصصات واي مسلم موجود القاري هندسة القاري اقتصاد القاري آداب القاري شريعة القاري تكنولوجيا كلهم القاري حاسوب يتكامل وكل يخدم الدين بخطة من موقع عمله بذلك نستطيع أن نصلح اسال الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأرجو أن تكون معالم الإصلاح قد اتضحت وطريقه قد استبان ومداخله قد ظهرت للناس المداخل الخمسة الأولى تكلمنا عنها اللي هي السنن الكونية والخلاص في الإخلاص وإن الله لا يغير ما بقوم و واركان عملية الإصلاح المصلح والمجتمع والمنهج و ثاني شنو ها ها منهج الانبياء معارض الاصلاح العشره تصحيح العقيده ثم تصحيح العباده ثانيا ثم تصحيح معوجه وفسد من الاخلاق ثم التركيز على الاسره ثم الخروج من حاله الوهن سادسا الجهد في سبيليه بضوابطه سابعا عدم استعجال النتائج ثامنا الالتزام بطريق السلف الصالح وتاسعا التجذر في المجتمعات وعاشرا الاستفادة من التخصصات هذه المحاضرة فيها نقاط قد تكون موضع خلاف وقد يكون بعض الناس بيتبنى جزئيات في المحاضرة لا اتبناها المهم احترم وجهة النظر الأخرى ولكن الذي أراه وأستيقن به وأميل إليه وتطمئن إليه نفسي هذه الأمور التي رجحتها وأرى أن, أن لا تكون هذه إشكالات بالنسبة للناس من أن يتعلموا العلم الشرعي وأن يسيروا إلى الأمام وأن يراجعوا المسيرة وأن يصححوا الأخطاء وأن يقصدوا الحق نسال الله تعالى ان يهدينا إلى سواء السبيل